بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طبعا الشيخ عبد الله بيعتذر وسامحونا بقى لل أنا بقى مصقل عليك مبى مرتين في اليوم دي صعبة خططين في راسته قاعدين بيقول ف... ربنا بارك فيك شيخ الشيخ عبد الله كان يضفي على المكان يعني بهجة وعلما العل إن شاء الله يكون إن شاء الله الله شكراً البردوك كان فيه تهنئة من إدارة الدورة للإخوة الأوائل يهنئ أعضاء هيئة التدريس بالدورة الشريعات الأكاديمية الأولى الطالبة الأوائل في اختبارات الشهر الماضي وتعلن أنه سيتم تكريمهم أمام الطلبة بجوائز نافعة إن شاء الله ويكرم هؤلاء الطلبة أيضاً بجلسة تعارف خاصة مع أعضاء هيئة التدريس وسيكون هذا تكريم بعد كل اختبار شهري لكل طالبة الأوائل. باذن الله تعالى اللهم وفق تكمله الاسئله في سؤال من احد الاخوات هو سؤال في العقيده كان جاي للدكتور نبيل لكن هو وقع في ايدي انا أبو اسلم فقلنا ابو اسلم جاوب عليه وكلفني بعض التنبيهات في السؤال الملاحظ في السؤال طبعا انه في ثناء في بدايه السؤال على الشيخ وفي ثناء في نهايه السؤال على الشيخ وهذا الكلام لما يكون أخت بتسال رجل لابد أن يكون في ضوابط في السؤال يكفي ان الاختي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس حتى في الفضائيات برضه نفس الكلام ولا زي كشيخ فلان ولا كذا ولا كذا ولا كذا خصوصا اللي بعت السؤال أخت جامعية واضح من سؤالها يعني أنا أختي جامعية فحتى لا تقع في مسألة الخضوع بالقول والكلام ده هي المكتوب ده يعتبر قول فحتى لا تقع في هذه المسألة أي نعم موضوع ان ده شيخ وأن ده مثلا كذا وإن يعني أنا أعتقد الشيخ ما فيش خصوصية مثلا يعني بعض الناس برضو بيتساهل موضوع الأطباء الطبيب ده برضو الناس بتعمله بترفع التكليف تماما يعني النساء بيرفعوا التكليف تماما مع طبيب أمراض النساء نسأل الله العافية طبيب المرأة لا تذهب لطبيب أمراض النساء إلا لضرورة قصوى بعد كل طبيبات النساء ميجمعوا ما ينفعش على دكتور خلاص يبقى الضرورات به المحظورات أما رفع التكليف مع الشيخ أو مع الطبيب أو كذا هذا لا يصح يعني فالأخت اللي بتسأل نصرف النظر إحنا مش المقدمة ولا نهاية السؤال اللي فيها الثناء لكن الأولى عشان نخرج من مسألة الخضوع بالقول الأخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وتكل ايه وتدخل في السؤال وفقط السؤال الجزئية الثانية برضو اللي هي ملفتة للنظر في السؤال ان الأخت بتتناقش مع استاذ جامعي مع استاذه في الجامعه في غير الماده في غير المادة العلميه احنا ما نتكلمش في تعليم البنات تعليم البنات ده حاجه طيبة لكن بضوابط تعليم البنات وعمل المرأة تعليم البنات له ضوابط وعمل المراه له ضوابط فلا بد ان انا خلاص أبتلينا بعدم وجود ضابط شرعيه في تعليم البنات وعدم وجود ضابط شرعيه في عمل المرأة يبقى الأخت اللي ربنا منّا عليها بالالتزام تراعي بقى هي الضابدي تحط ضوابط من عند نفسها هي خلاص ابتليت وذهبت إلى الجامعة هذا ابتلاء محن مش منحه بالنسبة لي يعني مش ضد تعليم البنات لا أنا بقول لحضرتك لو بقول للجميع لو توفر عندنا ضوابط شرعية كما في المملكة العربية السعودية مدرسة أو جامعة البنات لا يدخلها رجل أبداً لا تدريس ولا توجيه ولا حتى الحارس قاعد بره المدرسة وزوجة الحارس داخل المدرسة كل واحد يروح ياخد بنته من بره أو مراته بتشتغل في المدرسة ياخدها من بره مرات الحارس تقول له فلانه مرات فلان او يعني تقول له فلانه هم النساء اللي بيعرفوا ازواجهم يعني فبها ونعمت يبقى انا محتاج ضوابط عشان اعلم البنات محتاج ضوابط في وسائل المواصلات محتاج ضوابط في في حجرات الدراسة محتاج ضوابط في هيئة التدريس محتاج ضوابط كثيرة جدا. فالي يعني مش شغله أول المسألة دي والأخت يعني مش واخدة بالها أو أهلها ضغطوا عليها أو كذا أو كذا هي تراعي بقى هذه الضوابط. فطبعا علاقتي بالأساتذة الجامعة أو المعيد اللي في الجامعة أو كذا إن انا بناقش بسمع منه المادة العلمية بضوابطها هو فقط إن كان في سؤال مشكل عليا أسألو في وجود في وسط المحاضرة. الكلام الجانبي بقى في مناقشات دينية أو سياسية أو اجتماعية أو كذا أو كذا يبقى هذا ممنوع منعا بات تاني خلاص ال ال ال الأخت اللي راحت ربنا منعا بالتزام راحة الجامعة ما فيش جاعة بقى أنها تفتح حوارات مع أستاذ الجامعة أستاذ الجامعة بقى لو بيستزرف عذرا لأساذ الجامعة اللي موجودين يعني بعض الأساذ الجامعة بيستزرفوا على المنتقبات ويفتحوا معاهم كلام موضوع السلف وتقسيم التوحيد زي ما هو موجود في السؤال وكذا لا هي لما تلاقي بيفتح هذه القنوات أعتقد إن هي ما فيش داعي تديله الفرصة إن هو يحاور حتى ما يفعل الرجل أصلا يدعو النساء حتى الدعوة الدعوة إلى الله إن النساء يقومنا بدعوة النساء والرجال يقوموا بدعوة الرجال انتهت المسألة إلا لما يكون هناك ضوابط شرعية زي ما إحنا موجود في المسجد معانا النساء يسمعنا فقط في يعني من الأخوات الملتزمات اللي ربنا منن عليهم بالالتزام وبتلو بالجامعه نعم ماشي الاخ بيسئ السؤال يعني طب سرور معانا يعمل في الجامعه فبيسأل إن في لو في دكتورة اللي هي الأستاذة اللي موجودة في المحاضرة تسأل قبل المحاضرة ما فيش أي حرج يعني لو الدكتور بيسأل وسأل بنت تجيب في وسط الطلبة لو العكس دكتورة سأل الطالب في وسط المحاضرة أيضا تجيب أما السؤال أنا فهمت منه ان إنها الأخت بتقول مثلا سامحونا يعني آه جلس معي دكتور جمع، فسألني وقال مستهزئا أن كذا هنقول السؤال فجلس معي دي يعني يفهم منها أن خارج المحاضرة خالص يعني. فبلش من خارج المحاضرة لا رجل مع امراه ولا امراه مع رجل بقدر الإمكان ونكتفي طبعا بكلمة السؤال السلام عليكم في السؤال لما امرأة تسأل رجل شيخ يبقى تقول السلام عليكم وفقط السؤال اللي بتقول ان مع الدكتور جامعي وسألني وقال مستهزئا أن السلف قسموا التوحيد إلى توحيد روبيا وتوحيد ألوهية وتوحيد اسماء وصفات وأرقوا أن الأخوات يعني لا يغضبوا من ضوابط شرع الله عز وجل يعني يمكن يكون كلام ثقيل شوية لكن لما كل واحد يراجع الكتاب والسنة إن شاء الله يجد له وجه بإذن الله تعالى نسينا نقول ضوابط العمل بالنسبة للمرأة التي تريد العمل دي بين أمرين إما يكون العمل محتاج لهذه المرأة يبقى كده زي مثلا طبيبة النساء وزي المدرسة اللي هتدرس للبنات نوفر ضوابط شرعية وتخرج المرأة إلى العمل أو يكون المرأة هي اللي محتاج للعمل. العمل كما في قصة موسى وصاحب مدين وهم بيقولوا ابنتين شعيب لكن هو ليس شعيبا على الراجح يعني من أقوال أهل العلم قالت لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير علت خربهم للعمل إن أبونا شيخ كبير فيش لهم عائل ولما عرفوا إنهم صنف لا يجوز له أن يختلط بالرجال ويفو عيب. لما الرجال ينتهى من سقي مواشي يبقى هم مع يسوي. فصلى الله على نبينا وعلى نبي الله موسى وسلم سقى لهم والقصة معروفة الباقي قصة معروفة فلما خرجت كان في عين ما فيش عائل ولما خرجت عرفت انه هي ما ينفعش تقصد بالرجال فخادت جنب لما الرجال نفس المشكلة انا امراه ابتليت في بلدنا اللي ما فيش ضوابط شرعيه فيه خلاص راحت مدرسه افضل طبعا المدرسة المدرسه تعمل في مدرسة بنات يكون أفضل وطبعا في اخوه رجال في زملاء رجال خلاص هو التعامل برضه على قدر العمل وفقط من نعدش بقى ان إيه نفتح اللهم المستعان امر ثاني في موضوع التحاليل الطبي، اخوه بيتسهل كثير جدا ويود نسائهم معامل ربنا من علينا بمعامل منضبطه شرعا عندناهم عندهم نساء بتسحب عينات من النساء عينات دم عشان تعمل تحليل دم جانب كامل للنساء وجانب كامل للرجال عندنا رجال في معامل الحمد لله ربنا من علينا بمعامل وفرت رجال يسحبون عينات من الرجال ونساء يسحبون عينات من النساء لا يوجد ان الانسان يحرص حتى لو الزوج مش واخد باله الزوجه الملتزمه او الاخت الملتزمه تبحث عن هذه الأماكن عشان نطبق شرع الله ونلتزم بالكتاب والسنه حتى يمكن الله لدينه ربنا سبحانه وتعالى يعني لما يرى منا الصدق ان شاء الله يعني سيمكن لدينه باذن الله تعالى وان الله لا يخلف الميعاد فنصره الله نصر الدين الله هي نصرة دين الله عز وجل ومن نصرة الدين اننا نبقى عندنا ضوابط في حياتنا ضوابط شرعيه النساء مع النساء ورجال مع رجال وبرضو نفس المساله عندنا الحمد لله كل التخصصات لا اعرف ما, ما سمحوني يمكن لاحد يقول اننا خرجنا عن الموضوع لكن ده حاجات ضروريه فعلا في حياتنا عندنا نساء طبيبات اعتقد في معظم التخصصات داخل فيو ما عدا تقريبا يمكن العظام والمسالك الجراحة الآن متوفرة بفضل الله جراحة النساء متوفرة ونسأل لكي نعمل إعلان يعني للأخوات ولا حاجة والبطنة متوفرة كل تقريبا التخصصات موجودة يمكن المسالك والعظام فقط واللي عنده مقدرة ومفيش ضرورة يعني الأمر واسع ممكن يذهب القاهرة في جميع التخصصات نعم شيخ وفي عظام قيل برضو أن الدكتور أماني فريد مرات الدكتور خالد سامحونا بقى الإعلان ده بتعمل أي تكشف عظام يعني نعم الدكتور وفي علاج طبيعي هي روماتويد تقريبا لكن تكشف في عظام لا يوجد مشكلة خير كثير وممكن امرأة طبيبه النساء تقوم بدور البطن لا يوجد أي مشكلة بس إحنا نطلب العون من الله عز وجل ونصدق ربنا ان شاء الله يعني لو راى منا صدق سيمكن ديني باذن الله تعالى تكمله السؤال ان الاستاذ الدكتور الـ بيقول الـ على تقسيم التوحيد بيقول ان احنا التوحيد عندنا لا اله الا الله فقط فمن اين لكم بهذا التقسيم وأنه انه تقسيم مستحدث وبدعه أرجو الإفادة وبعدين داخل في موضوع الثناء اللي احنا نهينا عنه بعد قبل كده الرد كتبه للأخ محمد صلاح الشيخ ابو أسلم حفظه الله وقال الرد من على هذه الشبهة من وجه الوجه الأول أن هذا التقسيم بالفعل ممكن نسميه تقسيم حادث لأن أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام زي ما ذكر الدكتور نبيل دلوقتي هو الشيخ الإسلام التنمية رحمه الله وشيخ الإسلام توفي في بداية القرن الثامن تقريباً سنة 721-23 إلى من تخني يعني في الربع الأول من القرن الثامن توفي شخ الإسلام وهو أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة اقسام وكان هذا التقسيم عن طريق استقراء النصوص ولقن القاعدة أنه لا مشاحة في الإصطلاح ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة فمثلا تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يخالف نصا من الكتاب والسنة ولكن إن رتب المقسم عليه أحكاما لا يدل عليها الشرع فإننا رد عليه تقسيمهم الوجه الثاني أن علماء الأمة أجمعوا على جواز تقسيم الصلاة إلى واجبات وأركاء أو أركان واجبات ومستحبات مع أن الدليل لم يذكر هذه الأمور ولكن جوزوها لتقريب العلم وتسهيله للناس يعني على, على كلام هذا الأستاذ الجامعي نقول بقى إن إحنا لما نقول أركان الصلاة وجباد الصلاة وسنن الصلاة نقول ده بدعة هي كمان والوضوء برضو أركان وشروط وبدعة هي كمان طيب وليه ما قالش العلماء النفس لما بيقولوا إن الإنسان عنده نمو نفسي ونمو اجتماعي ونمو حركي ونمو عصبي ونمو ونمو كل جوانب النمو اللي موجودة في, في الإنسان لها جوانب علماء النفس بيقسموها وفصلوها عن بعض مع إن الإنسان بينمو متكاملا كل هذه الجوانب غير مفصولة لكن تم فصلها عشان العلم لكن هي مثلا زي ما الناس لما لبسوا البنطلون البرمودة البنات والصبيان في الجامعة يفتخروا بي لان إن دموضة طب لما أخي قصر الثوب إلى نصف الساق يبقى يعني متشدد وإرهابي وكذا وكذا إذن هي هي يعني حملة مسعورة على السنة بشكل عام بس يعني هو انت مشكلتك بس ان انت طبقت السنه هي ده هو ده الجرم يعني اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون فقط في الايات برضو في سورة الحج اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله بس كل الحكايه ان التزمت بدينك مع انه علماني والابراي وكل البلاوي عنده ومحدش ما حدش يعني حدش راح له قال وكذا وكذا, وكذا يعني المفروض احنا من واجبنا ان احنا برضو نوضح له هو مش فاهم أو تربيه تربية تربيه سيئه او, أو الى آخره. لكن هو سبحان الله يعني نسال الله ان يردنا وللمسلمين الى دينهم ردا جميلا الوجه الثالث أن تقسيم العلم وحده معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة. الحديث إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قسم السبع الذين ظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل. وبرضه إلا ظل عرش. اللي وردت. الى ظله وظل يخلق الله أو, او ظل العرش يخلق الله برضه تحت ظل العرش يوم القيامة. مش معنى الشمس بتعلو العرش دي شف نبي اللي معكم في العقيدة إن شاء الله. لأن ما هو ظل يخلق الله يوم القيامة ورد النصين بهذه المسألة فلو لم فلو لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كل واحدة على حدة فهل إذا جمعها أحد نقول له أنك مبتدع لا بل نقول له أنك اتبعت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب العلم وتسيله. الوجه الرابع ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام أن يكون التقسيم بدعة لأن الترك لا يكون سنة إلا بشرطين الشرط الأول وجود المقتضى والشرط الثاني انتفاء المانع ودي برضه مسألة أصولية تأتي إن شاء الله مع الشيخ أبو أسلم حفظه الله نعم شيخ. بيقول تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام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 غير موجود لأنه لا حاجة إلى تقسيم العلم لأن الوحي ينزل على حسب كل على حسب كل واقعة على حسب كل واقعه فلما وجد المقتضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قسم العلماء الفقه والحديث إلى أبواب ومسائل وهذا لوجود الحاجة الماسة والشديدة إلى تقريب العلم وجمعه فلم يكن هذا الفعل من العلماء بدعه لأن المقتضى له لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هذا الفعل من العلماء من باب المصلحة المرسلة برضو تبقى دليل من أدلة الأصول مختلف فيها تأتي برضو مع الشيخ أبو أسلم في علم الأصول على ما هو كاتب كمان على ما سندرسه في أصول فقه إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب الورقة محمد هيودها هي محمد إبراهيم هياخد هي الورقة يودها لأخته عشان ترجع للأخت عشان مش هتقدر هي تكلم الكلام ده مش لها عشان تقولها للدكتور اللي على الدكتور لا هي منجعة بقى الدكتور خالص هي تعرف الكلام ده لنفسها تثبيتا لها فقط أما هذا الرجل فأعتقد إن شاء الله أن يكون آخر عهدها به إنها تتكلم معه بهذه الايه يا شيخ وحمد الأمور فضى زي الشمس لكنها العياذ بالله نسأل الله أن يردنا والمسيين إني يردنا الجميلة. فضى الدكتور نبيل. الدكتور نبيل بيرد أيضا يقول إن علم النحو كاملا مستقر أيضا بالاستقراء من كلام العرب ما كانش في حاجه اسمع إله النحى ولا هذه التقسيمات ولا كذا ولا كذا. برضو رد تاني على الأستاذ. سؤال ثاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز رفع النقاب امام نساء النصارى حتى لو كانت جارتي او صديقتي فما المقصود بقوله تعالى او نسائهن في سوره النور هو المشكلة في رفع النقاب امام النصارى انها تصف تصف المنتقبه طبعا النساء لا تتحرج بل حتى غير المسلمات الملتزمات الغير ملتزمات لا يتحرجنا أيضا من قد يقعنا في هذا الأمر يعني. المنتقبة في مثلا إيه؟ حب استطلاع النساء يعرفوا فلانه أو كذا أو كذا فالمرأة النصرانية لا تتحرج ولا تتورع بل تتعمد إن هي تصف هذه المرأة المنتقبة لزميلتها في العمل أو, لزميلتها في أو لزميلها عفوا لزميلها في العمل أو لزميلها في الجامعة او لزميلها في كذا او لزميلها في كذا المراه النصرانيه لا تتحرج ان تصف المراه المنتقبه للرجال ايا كانت الصوره يعني بل تتعمد هذا يعني مش لا تتحرج فقط فطبعا الاولى الاخت المنتقبه لا ترفع النقاب امام جارتها النصرانية أو غير كذلك المقصود بقوله تعالى او نسائهن هذه يرجع لها في التفسير لأني لم اقرا تفسير هذه الايه تفضل شيخ نعم. الاخ وهجر سعيد برضو بيحذر من النساء النصارى ممكن يستخدمنا كاميرات المحمول في تصوير المنتقبات عندما ترفع نقابها دون أن تدري فالافضل يعني إن شاء الله يبقى العلاقة في فيه ضابط في العلاقة مع, إيه؟ مع غير المسلمين خصوصا الأخوات الملتزمات الأخ يسأل نظر إلى النساء المتبرجات سواء كان في الطريق أو في التلفاز هل هذا ينقض الوضوء أم لا وإذا كان النظر بدون قصد فما الحكم النظر للنساء لا ينقض الوضوء إلا إذا ترتب عليه حروق شيء طبعا النظر محرم قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنين يغضضن من أبصارهم فأبيح النظر بس الرجل الخاطب إلى المخطوبة بنص يعني يخصص هذه الآية فالنظر محرم والاصرار على هذا على النظر قد يؤدي والعيوذ بالله إلى فساد القلب ويؤدي إلى أضرار لا يعلم مدهئة إلى الله عز وجل عليكم السلام عليكم الله وبركاته نريد أن نوحزها السؤال رجع تاني هو بتاعنا واحد صف المسلمين توحيد صف المسلمين بفضل الله يعني إن شاء الله يكون موجود وما حدش يقلق من هذه ما يسمونه فرقة حتى داخل منهج الواحد قد توجد فرقة الفرقة هذا يعني أمر كوني شرعي كتبه الله على هذه الأمة وعلى أهل السنه الجماعة أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث كلنا عارفين الحديث تستقص الشأفة هذه الأمة يعني ألا ألا معنى الحديث ألا يصلت عليها عدوا من خارجها يستقص يستقص الشأفتها أو يستقص البيضاتها أو يستبيح بيضتها يعني يعني معنى الكلام فأجابه الله عز وجل أن ستظل طائفة من أمتي قائمين على الحق لا من إلا قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة بحديث ثاني برضه بسالة أسولية. الأمر الثاني الا ياخذها بالسنين ما فيش مجاعه عامه تصص المسلمين برضو اجابه الله عز وجل فساله النبي صلى الله عليه وسلم الا يجعل باسهم بينهم شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نعنيها فاذا هذا شاء الله إذا ما حدش يزعل من موضوع الفرق ومش معنى كده ان احنا نشجع الفرقه نقول ده قدر كوني ونشجع الفرقه لا احنا نضيق الفرقة بقدر الامكان يعني الخلاف هيقع هيقع حتى داخل منهج الواحد يعني داخل السلف هيقع خلاف وداخل الاخوان هيقع خلاف وده مع الخلاف اللي موجود بين كذا وكذا وهكذا يعني فاحنا مهمتنا ان احنا نضيق هذه الفرقة ونبعد عن التناحر والتباغض ونكون في النوازل على قلب رجل واحد في السراء وفي الضراء وده حصل بفضل الله في الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على مواد الدستور التي تم تعديلها كانت صفعه على وجه العلمانيين والليبراليين وهؤلاء اعداء الامه كانت صفعه على وجههم النتيجه تكون اكثر من 77% وسبعين لذلك نجد هذه الحمله المسعوره في وسائل الاعلام على السلف ليه لأنه هم يريدون تشويه كل الاسلاميين لأن الجولة القادمة ستحسم القضية سنضيق الانتخابات اللي هي في شهر 9 بإذن الله تعالي انتخابات مجلس الشعب لو وصل المجلس الأعضاء مسلمون عفوا يعني ما كله مسلمون يعني حتى على علمانيين مسلم بالبطاقة على الأقل لما نقدرش نكفروا لما نقيم عليه الحجة لو وصل الإسلاميين الطيارات الإسلامية أو التجاهات الإسلامية إلى مجلس الشعب وكانوا أغلبية بالتالي هيتم اختيار لجنة أسيسية اللي هي مكوانة من 100 عب هيتم التصويت عليهم في مجلس الشعب هيكونوا برضو طيارات إسلامية بالتالي هيتم وضع دستور جديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية برضو هيكون فيه أغلب المواد بتاعته وفق للكتاب والسنة فهم يستميتون يعني لما خسروا الجولة الأولى بيحاولوا الآن يشوهوا على مدار الشهور احنا في الوقت في شهر كام بدأنا شهر لخمسة عنده خمسة وستة وسبعة وثمانية عنده أربع شهور سيقاتل وسيستميت ويعمل 24 ساعة في تشويه الإسلاميين بكل اتجاهاتهم إخوة بقى تبليغ سلف أي حاج إخوان جماعة إسلامية تشويه كامل لكل التاريخ الإسلامية حتى ينفض الناس من حول هؤلاء وتصبح أعضاء مجلس الشعب وأنا أحذر بهذا الأمر يعني بل أذكر نفسي وإياكم بلاش أحذر دي لأحسن نفسي زعل. اذكر نفسي واياكم ان احنا مثلا لو في الكيمان عندنا مثلا خمسه الاف صوت على سبيل المثال يعني خمسه الاف صوت النصارى والعلمانيين هاتفقوا على مرشح واحد الخمسه الاف صوت دول ان او خلينا عشره صوت عشان نقدر نتحرك براحتنا عشره الاف صوت مثلا في الكيمان النصارى والعلمانيين هاتفقوا على مرشح واحد اصوات النصارى والعلمانين مثلا في الكيمان هيبقوا 3000 الاف مثلا لو افترق الاخوه التيارات الاسلاميه افترقت في الكيمان وفي دائرة الكيمان دي نزلنا مثلا اربعه بين اخوان مسلف وتبليغ وجماعة اسلامية وعندنا اربع مرشحين احنا عندنا دلوقتي ستة الاف صوت هنقسمهم بقى هنقسمهم بتساوي كل واحد من المسلمين الاربعه المرشحين ياخد ياخد الف ونصص صوت والعلمانين المصر هتفقوا مع بعض على مرشح واحد ياخده ياخده ياخد تلات تلاف صوت ويكسب الكرسي ويكسب الدايره ويطلع بقى الجماعة ايه الطيارات اتفق خلاص الفرصه تيار الفرصه من ايديه فمهما كان هناك بعض الفرقه او بعض الاختلاف في مسائل سواء مسائل فكريه او مسائل فقهيه دي موجوده لا محالة لأن العلماء مجتهدون المجتهد منهم واخطا له اجر والمصيب له أجري وانت تتبع الحق مالكش دعوه لشخص من الاشخاص مالكش فلان ده اللي انت بتتعصب له ده مش هينفعك يوم القيامة ربنا بيقول إيه يوم يفير مره من اخيه وامه وابيه وصحي حتى ابويا وامي ومراتي وابني كل ده ما حد ميحلش دعوه بحد يوم القيامه كل واحد يقول نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي فحذاري ان العلمانيين يكسبوا يكسبوا الجوله ويبقى الفرقه اللي موجودة في التيارات الاسلاميه نخسر فيها هذه الفرصه اللي اتيحت ما كانش حد يحلم بها فلا بد من نعمه من استمرار النعم إيه من شك... تق... أو شكر النعم تقييد لها فشكر هذه النعمة الفتح اللي ربنا مننا علينا بيه لابد ان ناخد بالنا كويس جدا و... ونتعاون في السراء والضراء حتى لو في بينا فرقه في بعض المسائل أو في بعض المناهج لازم مفيش حل ثاني مفيش خروج من هذه الأزمة إلا هذا فلو احنا استطعنا باذن الله تعالى كسب الدوله القادمه ان شاء الله اللي جاي بعدها هيبقى سهل جدا بإذن الله فاذا الناس ما تخافش من موضوع الخلاف بين في بعض المسائل أو الفكرية أو الفقهيه ده أمر شرعي وببساطة الامر يعني ما فيهوش يعني وما متعصبش لشيخ معين نتعصب للحق فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما مالك رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله يرد الا النبي صلى الله عليه وسلم فانت تعصب لما تتعصب لشيخ من المشايخ حتى لو كان شيخ الاسلامي تماما ونحن لسه كنا نتكلم في الفقه أن مسألة الطلاق البدعي شيخ الإسلام يقول بوقوعه لما خالف النص خلاص ناخد بالنص مهما كان أي شيخ الإسلام دافع وكتب وكذا وكذا فبإذن الله تعالى كل واحد يحاول أن يعني يحاول تحري الحق ويتبعه على لسان أي حد من العلماء بصرف النظر عن هذا يعني برضو الشيخ الإسلام الذهبي يقول في سير اعلام النبلاء شيخ الإسلام أو نحن نحب شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله نحن نحب شيخ الإسلام ولكن الحق حب الينا أنا بحب سين من العلماء حب جما وهذا لا يعني عدم اتباعي لجزئيه عنده معينة لا يؤثر أبدا على حبي له بل عرضه, عرضه مصان وحقه محفوظ وترب رجلين العلماء على, على رؤوسنا طب أنا واحد زي حالتي كده ما بيعرفش يستخلص النصوص ولا يستنبط ولا يجتهد في مسائل كبيرة زي مسائل حاكميه وكذا فأتبع أوثق العلماء عندي أوثق العلماء عندي أتبعه في هذه المسألة زي ما ذكرنا برضو في في مسألة فقية مرت معنا عشان نين نضيعش الوقت في باقي الإيه في عادة الكلام الشيخ عبد الحميد كان يقول الحك كان يزول حك مشان اللي بقول أنا قلت شرعي لا شرعي دي يعني يحبه الله أنا ما قلت كلمة شرعي دي خطأ أمر كوني قدري مش شرعي الأمر الشرعي الأمر الشرعية يحبه الله وإن لم تقع إن الله عز وجل يحب إسلام الكافر لكن الكافر لم يسلم لكن كونا أراده الله أن يكفر فيكفر أمر كوني قدري لابد أن يقع حتى ولو لم يحبه الله الفضل أبو محمود نعم ربنا يبارك فيه صحيح ربنا يبارك فكر محمود جزاك الله خيرنا ابو محمود بيقول واعتصم بحبل جميعا ربنا يقول واعتصم بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوان فباذن الله تعالى ما فيش فرقه ولا حاجه دي حاجات كده لابد احنا بشر ولابد أن يقع هذه الأمور يعني تقع لابد أن تقع هذه الأمور. إحنا مهمتنا إيه؟ إن إحنا نبقى متعاقلين ومنضبطين بالكتاب والسنة بإذن الله تزال والعلماء على فكرة اللي هم مختلفين مع بعض عارفين الكلام ده كويس. بس إحنا كأدباء محتاجين إيه؟ إن نبقى فهمين الكتاب والسنة ومنطلع لا صبشي لأشخاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألني أحد الناس قائلا ما حكم قتل البلطجية علما بأني أعمل مندوبا وأحمل مبالغ كبيرة فهل لو تعرض لي أحد الناس فقتل في عراك بيننا هل علي إثم علم باني أحمل سلاح سلاح ناري طبعا في حاجة في الفقه اسمها دفع الصائل يعني واحد جاء يصول عليك يعتدي عليك بقى يأخذ يعتدي على عرضك على مالك على ولدك على بيتك على كذا على كذا فده بيسموه صائل دفع الصائل له مراحل مش مباشرة انا ومعايا مسدس مثلا مروحش ضرب ضرب في دماغه مباشرة يعني أنوي قتله من أول من أول مرحلة لا مثلا ممكن يدفعه بضربه مثلا في فرقلي مثلا يضربه بالنار في فرقلي عشان يقع او كذا إن دفع بها فبها ونعمت إن دفع بهذه المحاولة يجد هناك بدا إلا القتل خلاص يقتل وإن والصائل مش هنقدر نحكم يعني كلهم يعني حسابه على الله لكن هو غير آثم يعني هذا الذي دفع عن نفسه لا يأثم لكن يحاول يتحرى إنما يكونش يعني يدفعه بأقل إيه بقدر ما يستطيع بأقل درجة من القتل ما حكم تغيير النية في الصلاة مؤتم إلى إمام مع ذكر الدليل وزاكم الله خير جزانا وإياك المؤتم اللي بيتحول إلى إمام يعني الإمام إمام الجماعة أنت صلينا الجماعة وفي واحد مسبوق كان مأموم من شوية وفي واحد داخل من برة فبيختار أحد المصلين ويجعله اماما له الشيخ العثيمين قال هذا بيتحول من غير نيه اصلا يعني من غير ما ينوي ان هو تحول إلى امام فهو خلاص بائما امام مجرد ما بيجي جنبك كده وينبهك ان انت دلوقتي انا اصلي معاك فهو اصلا هذا الشيخ العثيمين يقول له هذه المساله لا تحتاج الى ايه بيتحول مباشره من من ماوم الى امام بدون إيه؟ بدون حاجه الى استحضار نيه وهو خلاص هو يعني صعب كمان انه ما يستحضرش النيه على فكره يعني لا خلاص هو خلاص انتهت المسألة يعني انت عشان واحد فينا يعمل حاجه من غير نيه مستحيل لو امرت احدا ان يفعل شيئا من غير نيه فانت تفعل يعني تكلفه ما لا يستطيع ما فيش حاجه انت قاعد هنا ليه دلوقتي احنا قاعدين ليه؟ احنا بنتكلم ليه احنا كذا احنا كذا كل هذه نيات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بارك وبرك الله فيكم وفيكم بارك هل يكون تخليل اللحية مع الوجه أم يكون بعد الوضوء جزاكم الله خيرا وياك تخليل اللحيه بعد غسل الوجه بعد يعني يغسل وجهه ثلاثا ثم ياخذ كفا من ماء يضعها تحت حنكه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يضعها تحت حنكه يخلل بها لحيته عليه الصلاة والسلام والتخليل اللحية سنة يعني إن لم يخل لحيته صحيح يشبك بين أصابعه فهذا ضعيف تشبك بين الأصابع ضعيف إنما هو يأخذ كفه من ماء وضعه هكذا يخلل بها لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة فتغسل الله أعلى وأعلم الفرق بين هذا معروف الفرق بين المني والماذي هذا معروف كيفية التطهر منهما المني بالغسل والماذي يجب منه الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ وينضح ثوبه إن رأى موضع الماذي توضأ أو وضع برأسه جل أو زيوت هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء الجل أو الزيوت لا تنقض الوضوء حتى في المقرة القادمة بعد ما حط جل وتوضأ يعني اتوضى الأول وبعدين حط جل الجل. الجل ده بي بيلبد الشعر بيخليه ماسك زي الحناء كده. النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره في حجة الوداع وكان يمسح على هذه التلبيدة التلبيدة دي تركيبة معينة زي الحناء تخلي الشعر ثابت لا يحركه الريح يعني زي الح... الشيخ بنان على هذا قال اللي يحني رأسه يمسح عليها سواء امرأة أو رجل واللي يحط الجل نفس المسألة لا أي حرج خالص زيوت أصلاً ليست ليست بدة بين الشعر وبين, وبين الماء. ما عم شيء؟ نعم؟ فيش أي حاجة خالص. لا لا ما في شرط خالص. لا لا ده هو أنا بزود حاجة تانية. ده هو بيقول لم حق جل بعد الوضوء ينقض أو زيوت لا ملولش علاقة المسألة. أنا بزود بقى تاني حتى لو مسح عليها بعد كده. يجوز المسح عليها اصلا لانها تعتبر قياسا على ايه تلبيت شعر النبي صلى الله عليه وسلم الله يبارك فيك الشيخ حميد بيقول لا يؤثر على الوضوء السابق او اللاحق هل غسل الميت ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لكن ان انت استحبابا او اغتسلا استحبابا فلا باس انما اذا لم ي يت... إذا انطار علينا نجاسة يعني في نجاسة بقى وصلة من الغسل وواضح قدامك إن في نجاسة في ماء الغسل فلازم بقى يلزمك غسل هذه النجاسة عن بدنك وثوبك لكن الوضوء ما لهش علاقة بالمسألة تغيير النية في صلاة السنة أو العكس من 2 إلى 4 تغيير النية في صلاة السنة من 2 إلى 4 أو العكس الشيخ محمد عمر قال لا بأس أنا سألت السؤال لشيخ محمد عمر من زمان وقال أن لا بأس واحد يصلي هيصلي مثلا سنة الظهر أربعا هيخليها متواصلة مثلا مع أن طبعا الأولى أنها هي اثنين اثنين يعني هو دخل في الصلاة بنيت أنه يصلي أربعا متواصل يعني وبعد كده أقيمت الصلاة فيصلي ركعتين ويتشهد الشيخ محمد عمر قال لا يؤثر في تغيير النية لا هي نفس الصلاة لا يوجد أي حرج خالص صلاة السنن الرواتب لصلاة الظهر بعد أذان العصر هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر فصلاهم بعد العصر وأصبحت خصوصية للنبي وداوم عليها لين الأنبياء لما يثبتون عبادة لأنفسهم يداومون عليها والأولى ان صلاة السنن الرواتب لصلاة الظهر تصلى في غير اوقات الكراهة لأن بعد الانتهاء من صلاة العصر يسمى وقت كراهة لغة اذان المغرب فنصلي فيه السن يصلي فيه الفرائد المكتوبات الفوائد عندما من يقول بقضاء الفوائد أو الصلوات التي لها سبب زي سنة الوضوء وتحييط رب المسجد وصلاة الجنازة ولا أدري صلاة الاستخارة تدخل أم لا. سنة لا صلاة سنة المغرب بين صلاة العشاء جزيتم خيراً جزيتم الله خيرا صلاة سنة المغرب بعد بقى مش بينا بعد صلاة العشاء خلاص ما فيش مشكل بقى اي صلوات بعد, نها... بعد وقت الكراهة كل صلوات السنن تعاد ما فيش اي مشكلة خالص لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينام عن عن قيام الليل او عن الوتر ده كذا اسم واحد للنفس الصلاة كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة فضل الشخشام نعم قلت كده ليه مثلا بعد اللي ال... وقت الكراهه اجل السنة اللي بعد ال... مفتوح بقى معاك لغاية الفجر لغاية... لغاية الفجر ايوه صلوات الصلوات المسببه تصلى في وقت الكراهه زي تحيه رب المسجد كما يسميها الامام النووي اللي هي تحيه المسجد يعني وصلاه سنه الوضوء يعني لو انت تصلي ركعتين بعد الوضوء صلاة صلاه الجنازه والا ادري صلاه الاستخاره تدخل بها وان كان الأحوط ان احنا نأجل ايه صلاه خلي الاستخاره في وقت برضه ايه في وقت غير غير اوقات الكراهه يعني بعد بعد نعم بعد, بعد, بعد أذان هتقول بقى احنا نجي نأتي بقى خلاف هل الكراهه بعد الاذان ولا بعد الصلاة يعني لو واحد مثلا ما صلاش العصر الى, أن إلى قبل المغرب مثلا بنصف ساعة يبقى الوقت من اذان العصر الى قبل ما يصلي وقت ليس وقت كراهه في حق هذا الرجل يبقى مسألة, مسألة خلافية ونسأل فيها ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احيانا يطلب منا في العمل أن نغير بعض الأرقام التي نقدمها للشركة المالكة ونحن شركة مقاول وهذا التغيير لنا يضر المالك فنيا ولكن الأرقام الحقيقية تضر الشركة فهل هذا الكذب أو إيش نغير بعض الأرقام؟ التي نقدمها للشركة المالكة ونحن وشركة مقاول يعني وغد شغل التغيير ده يضر بالمالك فنيا ولكن الأرقام الحقيقية تضر الشركة طبعا الشركة تحاول تدفع عن نفسها الضرر بغير كذب أو غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر فإن كان يقع ضرر على المالك الشركة هتدفع ضرر عن نفسها حتى, حتى تضر المالك تدفع ضرر عن نفسها وفي نفس الوقت تضر المالك لا ما ينفعش الدفع الضرر بان انا اضر غيري ما ينفعش اشيل ضرر عن نفسي مقابل ان لا بد غيري يتضرر يعني فهو الشركة تشوف طريقه تانية تحاول بيها دفع الضرر عن نفسها ولا تضر المالك لا يجوز طبعا هذا زي ما الشيخ الأخ بيقول يدخل في باب الكذب او الغش قد يدخل في كل هذا يعني حكم أن ندخل خلاء ومعه التليفون والتليفون مسجل عليه القرآن كامل أو مثل ذلك لا حرج لأن التليفون مش مكتوب عليه تلفون مسجل زي أي شريط كسب مسجل عليه القرآن ودخلت به الخلاء المهم المكتوب الحاجات المكتوبة في ورقة أو النفس الكتاب على الشاشة والشاشة ممكن بتغلق برضه بعد خمس سواي الشاشة بتغلق ان شاء الله لا حرج يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرع في صلاة الضحى شرع في صلاة الضحى ثم تبين له أنه لم يصلي الصبح فهل يجوز له تغيير النية من السنة إلى الفرض الشيخ العثمين قال لا يجوز لا يجوز تغيير النية حتى من سنة معينة لسنة معينة تانية يعني أنه يتصلي ركعتين بنية تحيه المسجد يعني مثلا ما ينفعش اغيرهم بنيه سنه الظهر القبلية طالما انا عقدت النية بأنها تعيد المسجد تقع تحيه المسجد يبقى يكمل صلاه الضحى ويصلي بعدها يصلي بعدها الصبح طبعاً كمان لما ياخر الضحى الصبح لحد الضحى هذه طامة كبرى يعني يصلي الركعتين بنيه بنيه تحيه المسجد بنيه السنه يجوز جمع النيه في السنن بإذن الله تعالى يجوز الشيخ بيقول الشيخ العثيمين بيقول إن لا يجوز تغيير النية من معين لمعين لا في فرض ولا في نافله طالما أنا عينت السنة أنا أقول عينت بداخلي نيتي ان دي سنة معينة سنة تحييت بس جدا هي سنة وضوء سنة قبليه سنة بعديه هي تظل هكذا ما ينفعش غيرها حتى لسنه تانية في حالة واحدة بس الشيخ أجازها ان يمكن تغيير النفل المطلق لسنة معينة يعني واحد بيتنفل نفل مطلق طبعا ما فيش فرض مطلق الفروض كلها مسماه معروفة يعني خمس اوقات اللي هم المفروضه يعني دي ما ينفعش اصلا نغيرها لحاجة تاني ما فيش حاجه اسمها فرض مطلق والسنن المعينه معروفه السنن اننا هنوي ارك تصلي ركعتين تعبودا لله مش أي مسمى خالص فبيسموهم نفل مطلق ممكن في الحاله دي الشيخ قال بقى يجوز في الحاله دي تغيير النيه من نفل مطلق لمعين بالحالة الوحيدة اللي هو جزء فيها تغيير النيه وماذا عن العكس نفس الحكاية عن كأن يشرع في صلاة المغرب ثم تذكر أنه أنه صلاها فإذا نواها سنة سنة ركعتين ده هذا جزء بالنص بقى إن أنت صلت في مسجد في مسجد ما وأتيت إلى مسجد الحلقة صليت المسألة المغرب في مسجد ما وبعدين أتيت إلى مسجد الحلقة لدرس أو لمقابلة شخص ثم أقيمت صلاة المغرب ما تجلس بقى وراء وتقول لنا صليت المغرب لا تدخل معهم في الصلاة وهذه فيها نص والرجلين الذي اوتيوب من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صلينا في الرحال فمعنى الحديث اذا اتيتم مسجد جماعه فهي, فهي لكم نافله حتى بعد ما صليت المغرب او العشاء بره ودخلت مسجد جماعه تاني يبقى تصلي ايضا معهم وتقع نافله طب انت لو صليت الفرض في البيت مثلا على سبيل المثال او كنت متعجل وبعدين صليت صليت الفرض لوحدك وبعدين العجلة دي سبب العجلة زال ولقيت مسجد الجماعة بيصلي تدخل تصلي معهم جماعة لا هي الفرض هو اللي انت صليت الوحدة برضو الجماعة اللي انت صليتها دي هتقع لك نافلة ايضا عليك نعم طيب بالعكس الحالة يعني بصلي الصبح ويخلها ضح لا يجوز صلاة معين نقل يعني تغيير النية من معين لمعين الشيخ عثيمين قال لا يجوز أيها. السلام عليكم وعليكم السلام فضل الشيخ اي ناين واحد بالي انا انا بالي اني بفكر بشوف انا عندي فيها قول ولا لا لا ما عندي فيها قول يعني ان صلى المغرب وبعدين في مكان وبعدين صلى دخل المسجد وهم يصلون المغرب وفاته ركعة من المغرب يكتشف الركعتين ولا يكمل المغرب لا ادري انا لا ادري قول له بقى انت الاجابه براحتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنى الخفين اذا كانوا مسروقين وانت تعلم يعني وأنت تعلم بسرقته مثلا يعني. يطلق على يطلق على شيء مسروق وأنت تعلم مش عارف أفهم السؤال نقول معنى الخفين إذا كانوا مسروقين وأنت تعلم يعني تعلم أنهم مسروقين يعني أنت الخفين دول مسروقين وانت عارف الكلام ده ممكن واحد يصلي الخفين مسروقين بس أنا معرفش أنهم مسروقين مش عارف الأخ يقصد إيه؟ الأشياء، الأشياء. عايزين حد يؤذن مطبقا للسنة مش يؤذن عشان صوته حلو ولا عشان كذا. واحد يؤذن مطبق للسنة في تفضل الأذان. يؤذن يعني يطبق السنة في الأذان. يتسابق الناس يتسابق <تصفيق> هل يشترط استحضار النية عند لبس الجورب أنا سألت الشيخ عادل في هذا السؤال فأجاب بأنه لا يشترط من نام في مسجد ثم احتلم فعندما قام يعني وجد أن الأذان قد حان فهل يؤذن أم لا الشيخ عادل يقول ليس هناك ما يمنع الجنب من الأذان طبعا الأولى طبعا هو ما يكون متطهر على طهرة كاملة بس الأخ يقول أنه حد اللي حد في المسجد وسيقز محتلما فيؤذن الشيخ قال ما يوجد ما يمنع سؤال الذي كان يلبس الخف ثم طرأت عليه جنابة وانقطع الماء ثم أراد أن يتيمم طالما هناك جنابة فهل يجب أن ينزعهم أم لا برضو سألت الشيخ عادل في السؤال فقال لا يجب عليه نزع القف لأن تيمون ملوش علاقة بالقدمين خالص هل يجب الغسل على شارب الخمر بعد أن يفيق من سكره إذا أراد أن يصلي والدليل سألت الشيخ طبعا قال اصلا الشيخ بيقول ليس هناك دليل الشيخ الأخ بيسأل. وعايز دليل يعني بيقول هل يجب الغسل على شارب الخمر بعد ان يفيق من سكره والدليل اذا اراد ان يصلي يعني بيقول الدليل ايه فالشيخ بيقول انه ليس هناك دليل على ان السكر من موجبات الغسل ليس هناك دليل على ان السكر من موجبات الغسل الا اذا طرا على السكران موجب من موجبات الغسل يعني كان مثلا كذا وجد احتلاما أو كذا ما أعرفش والله مش عايز أضرب مثال لحسن المثال يطلع غلط رجل غضب مع ابنه وأخرجه من البيت وقال أقسم يعني قال عليه الطلاق أن هذا البيت محرم عليه أنا بالنسبة لي وأسله مش موجود كان يقيل عثرتي من هذا السؤال لذ الله خيرا يبقى صاحب السؤال إن كان موجودا يبقى ينتظر لما أسلم يبقى موجود معنا إن شاء الله يوم الأربعاء أو يذهب إلى لجنة الفتوى بالدور الخامس بمجمع المصالح لأن موضوع الطلاق أنا لا أتكلم فيه لأنني مسألة شائكه جدا إلى فيها رأيين فيها كلام كثير جدا والنية وكذا وكذا والتهديد وعدم أمور كبيرة جدا يعني لا يتصدى لها إلا أهل العلم. إذا صلى المسافر قصرا بمفرده هل يفتد طواب الجماعة على الرغم من أنه على سفر؟ إذا صلى المسافر قصرا بمفرده هل يفتد طواب الجماعة على الرغم من أنه على سفر؟ لا أدري نخلي السؤال فان بأن للشيخ أبو أسلم أو للشيخ عادل إن شاء الله يبقى نجيب عليه مره اخرى خلي دي نعم الاخ شعبان بيقول اذا مرض العبد او سافر او سافر هو الشيخ الاخ بيسال ايه اذا صلى المسافر قصرا بمفرده يعني السؤال محتاج بقى تفصيل هل هو مضطر لهذا يعني يعني هو لماذا ترك صلاه الجماعه هل هو مضطر يصلي بمفرده هل هو يعني ايه سبب فالموضوع محتاج يعني تفصيل، فطبعًا أنا ما درش الواحد ما ينفعش يعني لابد أن يكون يتثبت لأن هذا يتعلق بارتباطه يوم القيامة. وسبحانك الله بحمدك، شهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصلي بسنة اللشاة ثم نصلي.